ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن برمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يا أيها الإنسان ما غرك ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء.